وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إليكم من الله اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فتربصوا, فَتَرَبَّصُوا حتى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ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 زُوِينَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ فِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الثَّاقِلَةُ إلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إلا قليل.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 يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نقموا إلا أن أَنْ الله اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَيَاتُوبُوا يَكُنْ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلُّوا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وما لَهُمْ في الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نصير ومنهم من عهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوبه وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون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 فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذِنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَنْ تخرجوا مَعِي أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِي عَدُوًّا إِنْ كُنْتُمْ رَاضِينَ بِالْقُعُودِ أول مرة مَرَّةٍ مع مَعَ الْخَالِفِينَ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 وإذا أنزلت سورة أنآمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أُولَو الطَّوْلِ منهم وَقَالُوا ذرْنَانَكُمْ مَعَ الْقَاعِدِينَ رَضُو بَأيِّ يَكُونُ مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ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 ولا يحلف إن أردنا إلا الحسن والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقوم فيه أبداً لمسجد أسس على التقوى من أول يوم من أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهر والله يحب المطهرين فمن أسس يانه على تقوى من الله ولضوان خير أم من أسس على شفاعر فنار فنار به في نار جهنم.